حتى يمن في الوضوء وإضالة القرة والتحجين فالتليل حديثه بيريد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل يتوه حتى شرع في العطد فقتل اليسرى حتى شرع في العطد ثم متع برأته ثم قتل زجده اليمنى حتى شرع في الساق ثم قتل تجله الإصلاح حتى شرع الساق ثم قال أنتم القر المحجلون يوم القيامة من إصباق الوبو أخر يوم مسلم وصح حديثنا من, يبي من حديث يبيه زيلة ربي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توفعتم فابتعوا بأيابيكم أنه قتل كثير ثلاثا ثم مضبط والسمشاق والسمشاق يجمع بين المضمطة والاستمشاق من غرفة واحدة فعلى ذلك ثلاثا ثم قتل وجهه ثلاثا ثم قتل يديد من فقين ثلاثا حتى شرع في العقد ثم مزع مرة واحدة بدأ من قبل رأسه فأدبر بهما إلى قفاه ثم آلهما إلى حيث بدأ ثم قسر بيه ثلاثا إلى الكعبين حتى عشر عمسا فبدأ ذلك من حديث عمان رضي الله عنه متفق عليه وفيه زوائد من هذه خدا صحيحة فأكل استعمال استواج قبل الصلاة فالدليل حديث وبيه ديلة وذي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة منتبرا عليه